قَالَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ قَالَ فَخُرْجٌ مِنْهَا فَإِنَّكَ كَذَّابٌ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 قال رب بِمَا أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن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 مِنَ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَدَخَلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ لَّا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هم هَبْ مُخْرَجِينَ نَبِّئْ عِبَادِي إِنِّي الرحيم الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ وَنَبِّئْهُمْ مَنْ